السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الفقهاء لهم أقلاء أقوال متنوعة ولهم اختلافات فقهية متعددة هناك شيء من الفقه يسمى الحيل الفقهية مخارج يجعلها بعض الفقهاء لبعض الناس عندما يقعون في أشياء أو حالات يحتاجون إلى الخروج منها ما هي هذه ا ل ح ي ا الفقهية؟ هي طرائف للعلماء أردنا اليوم في حلقتنا من برنامجنا ومسافرون أن ن ؤ ا ن س ك م بها تدل على ذكاء الفقهاء وعلى سعة معلوماتهم فيما يتفقهون فيه في الدين ليست مذمومة دائما لكنها ربما كانت مذمومة إذا كان فيها نوع من السحلال الحرام أو تحريم الحلال هي تحرك الذهن وتثير التفكير تعين الإنسان على أن يشغل ف ي ذهنه في الفقه تعالوا اليوم نتحدث عن ذلك في برنامجنا مسافرون يسعدني أن تكونوا معنا اليوم السلام عليكم يا شباب السلام عليكم الله وبركاته أ ن ت فقهاء مرشا ء الله أبو حنيفة و إ م ا ح م د والإمام مالك. مالك والجمهور كلها ن ت يا عبدالعزوز طبعا شباب نحن في حلقة ماضية تكلمنا عن الاحتيال عموما وذكرنا الاحتيال على الناس لأكل أموالهم أو كذا اليوم لا نتكلم عن الاحتيال كاحتيال على على الناس إنما هي حيل فقهية صح التعبير الفقهة يعني يذكرونها لأجل إخراج بعض الناس من مأزق يعني إن صحت التسمية أنا أعطيكم مثالا على ذلك وهو بالمثال يتضح المقال وأيضا هذا يا جماعة يبين لك سعة الفقه عندهم والذكاء يعني هو ما أصبح مثلا أحمد الحنبل هو أحمد الحنبل لأنه ذكي أساسا والذين ا طلبوا معه ا ل ع م كثر أبو ح ن ي ف ه الشافعي مالك ما أصبح كذلك وله مذهب معتبر وله أتباع وتؤلف الكتب في مذهبه حتى بعد وفاته الأبو حنيفة توفي عام 150 للهجرة يعني توفي من أكثر من 1300 سنة تقريبا ومع ذلك إلى اليوم قال أبو حنيفة وسئل أبو حنيفة إيش اللي ج ع له يا أخي يعمل عملا يخلده الله تعالى به ا ل ا فقهه وعلمه وذكاءه وحرصه أبو حنيفة مثلا يقولون جاء إليه رجل وقال له يا إمام إني غضبت امرأتي وغضبتني ولم تكلمني فسكتت فقلت لها والله ل ا ن أذن الفجر ولم تكلميني فأنت طالق قال ف ف ر ح ت وسكتت قالت خلني أفتك منك وأطلق يقول فجعلت أقول لها يا ف ل ا ن ا أرجوك تكلمي يا ف ل ا ن ا أنطقي خلاص أنا آسف وهي س ا ك ت ه وأنا قلت لها إن أذن الفجر وأنت ما تكلمتي أنت طالق يا أبا حنيفة دبرني ماذا أفعل وجاء إلى أبي حنيفة في الليل فقال له أبا حنيفة يعني ما وجدت شيء أن تهددها به إلا هذا قال أمر انطلق مني قال يعني أنت نيتك طلاق قال والله نيتي طلق وأخشين طلقته وهي طلقة الثالثة يعني خلاص ويتبع تفتك مني فقال له أبو حنيفة اذهب الآن <تصفيق> إلى مؤذن الحي عندكم وقل له أن يؤذن عند نافذتي بدارك لا يؤذن في المؤذنة ويخرب على الناس لا يأتي عند, عند النافذة عند الشباك اللي عند بيتك ويؤذن هي تعرف صوته تعرف صوت المؤذن فإذا أذن ظنت أنه قد أذن الفجر فتكلمت و ي في الحقيقة تكلمت قبل الفجر قال حسنا فذهب وقال وناشدها قبل لا يأذن ابدأ أقول لها أرجوكي بقي شوية على ذان الفجر أرجوكي تكلمي فذهب ودخل على المؤذن وقال له أريدك يعني أنك تأتي وتؤذن قبل الوقت لكن يكون قريب من البيت وأنا سأدخل أناشدها فجاء المؤذن وقف فبدأ يقول أرجوكي ما بقى لقري عن ذان الفجر يابدت الناس كلميني خلاص ا ن ا آسف ا غ ر ا ض في حياتي يقول ثم أذن المؤذن وهي ت س ا ك ت فأذن المؤذن فلما أذن المؤذن قالت الحمد لله طلقت منك وتخلصت منك تكلمت قبل <تصفيق> من ا تكلمت فقال ها قد نطقت قبل أذان الفجر طيب هذه يا جماعة حيلة من الحيل يعني استعملها الإمام أبو حنيفة لإخراج رجل من ا ش ك ا ل وقع عليه وإذا كانت الحيل لإخراج الإنسان ا ل م ظ ل و م أو من وقع منه خطأ ب ي م ن م ي ن مثلا طلاق تسرع بها ونحو ذلك هذا ليس فيها بس أهم شيء أ لا يكون فيها أكل حقوق الناس ذكروا أيضا أن أبا حنيفة أقبل إليه شاء قال يا إمام إني قد تعلقت ابنة عمي أحببتها حبا عظيما لا أصبر عنها وإني قد أردت زواجها فأكثر علي في المهر وأنا ما عندي والله أني أدفع على هذا المهر كله فقال له أبو حنيفة اذهب واستدن ذبر نفسك وتدين قال طيب من وين أسدد الفلوس قال اذهب واستدن لأن أهلها يدرون الولد متعلق فيها تماما قالوا خلنا أضربه يعني اذهب واستدن ودبر نفسك بالمال ثم عد إلي وأخبرك فذهب و ج ا بالفلوس قال ترى والله هؤلاء اللي أنا تسلفت منهم الفلوس والله ا ن مضى شهر ا و شهران وأنا ما سدت يدخلوني السجن قال اذهب وأعطيهم المال مهرا واعقد عليها الزواج وادخل بها قال طيب من أين س د د قال اذهب انت بعدين تفهم ذهب وعطاهم الفلوس وعقد عليها وخذ البنت إلى بيتهم فلما كان بعد يومين جاء إلى أبي حنيفة قال إن الناس ب د و ا يطالبونني بالأموال قال خذ المرأة وأظهر أنك تريد سفرا إلى بلد بعيد لتتكسب المال فإن أهلها يتعلقون بك ويقولون ترك بنتنا عندنا فقل لهم ما أستطيع أني ت ر ك البنت ا ن ا باروح أتكسب وهذه زوجتي يا أخي زوجتي أريدها معي في سفري ولا يحق لهم أن يمنعوك من زوجتك لأنهم لم يشتريطوا عليك في البداية ألا تسافر بها لأن يصح أن الواحد يشترط فجاء الزوج ر ك ب المرأة وجمع عراضه ويلا قال ابوها أمها وين بتود إلى أين ستذهب بالبنت قال ا ن ا أسافر لأجل أني يع أتكسب المال أنتم أخذتم مني كل شيء وعلي دين أنا أذهب أشتغل وأتكسب المال حتى وسدد الدين اللي عندي فقالوا له اجلس ونعيد إليك الأموال لكن أهم شيء لا تطلع بنتنا خليها عندنا فقال لهم أنا أريد أكثر ا ن ا أعطيتكم م ث عشرة ألاف تعطوني خمسة ع ل ف فذهبوا إلى أبي حنيفة قالوا هذا يا شيخ أعطانا مهرا عشرة ألاف ثم ر ا د ا ن يسافر بابنتنا فقلنا له أبقيها ونعطيك العشرة ألاف ل ل ي أعطيتنا سدد بها دينك حتى لا تحتاج إلى سفر ويقول أبغى خمسة عشر أ ل ولا بطلع بالبنت فناداها ب و حنيفة ق ا ل تعال خذ العشر أ ل وذكر الله فقال لا أنا أبغى خمسة عشر ولا بسافر بالبنت فقال له أبو حنيفة والله إ ل م تأخذ العشرة آلاف لأجعلن الفتاة تقر بدين لشخص بخمسة آ ا ف ي م ن ع ه ا صاحب الدين من السفر حتى تسجده أوه. قال لا أرجوك لا تخبرهم بال هذه هذه حيلة جديدة حتى يجلس البنت ل ا ن فعلا صاحب الدين يملك أن أن يمنع الذي السدان ا من أن يسافر حتى يسددك ممكن تموت في سفرك يا أخي وانت ما سددتني أجلس لا تسافر قال فلما علم ببدأ قال لا أسألك بالله لا تخبرهم فسكت عن ذلك هذه الحيل التي كان يفعلونها طبعا هو أشهر من عرف بها بالمناسبة أبو حنيفة رحمه الله و ا ل ا قد ورد عن الإمام الشافعي ورد عن يعني الشافع تقريبا هو أيضا مثل أبي حنيفة وإن كان لا تستطيع أن تجزم بأنهم جميعا يعني كلهم كانوا يفعلون مثل ذلك يعني هذه الحيل لأن بعضها ربما كان مركبا عليهم من ي ج ي بعدهم ذكروا كذلك عن الإمام مالك رحمه الله قالوا إن امرأة في عصره وهذا من الفقه إن امرأة في عصره كانت تغسل امرأة حسنها تغسلها يقولون فلما يعني أخذت في تغسيلها ورأت حسنها وجمالها في غ س ل الميت طبعا تعرفون أن الميت يسترمع بين السر إلى الركبة ف ا ل م ر أ تغسل المرأة فترى كتفيها وترى أطراف الساقين فضربت على ساقها وقالت كم فتن هذا الساق من رجال وكم زنى يقولون فالتصقت يدها بالساق هذه ذكرها الفقهة فأرادت أن تحركها فإذا هي ملتصقة بالساق وأخذت المرأة تبكي التصقت يدها بالساق فأقبلوا إلى بعض الفقهة وسألوهم قالوا ماذا نفعل فقائل اقطعوا الجلد اللي التصقت فيه وقائل اقطعوا اليد فجاول إلى الإمام مالك قالوا له يا إمام التصقت يد المغسلة بالجثة التي تغسلها فقال حدثوني بالقصة كلها كيف تعطوني كلام مجمل فقالوا ا ن ه ا قالت كم ز ن ا هذا الجسد أو كلمة قريبة منها <تصفيق> فقال اجلدوها حد القذف ث م جلدة هي قذفت المرأة ب ا ل ز ن ا والله تعالى يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ف ج ل د و ه م ث م ي ن ج ل د ه هذه قد, قد رمت امرأة طاهرة عفيفة بالزنى والمسكينة ميتة ما تستطيع أن تدافع عن نفسها فانتقم الله تعالى اجلدوها ث م جلدة قالوا ف أ خ ذ ا ل ص و ت وأخذوا يجلدونها فلما كان مع ا ل ج ل د ه الثمانين انطلقت يدها فاذكرها عموما ا ل ف ق ه ي فيما يتعلق بذلك أحيانا الفقهة لا يستعملون ح ي ل ا فقهية يستعملون أنواعا من الذكاء في التعامل مع الآخرين ذكروا وهذا يا جماعة ت مهم أيضا أ لا يكون يعني العالم فقط مجرد حافظه يحفظ ويسمع لا أن يكون العالم عنده قدرة عقلية على أن يقارن المسائل أنا أذكر هناك أحد المشايخ مشهور بالحفظ العظيم ي ع ويمدحونه ع ل م ي ا وكذا فأذكر مرة أني اجتمعت معه في مجلس ف... وكنت أسمع عن علميتها ل ق و ي ة جداً للنفاذة فسأله شخص عن ما يتعلق ببيع العملات يع أنا مثلاً أسلف كمية دولار وتسددني مثلاً أ ر ب ع ي ة ريال لكن بعد زمن يعني ما يساوي 100 دولار تسددني إياه لكن لا يكون ف ي تقابض في نفس الوقت بل ي ك و ن بعد زمن هل يلزم طبعا في التجارة بالعملات يعني يلزم أن يكون يدا بيت ما يجوز أن يكون ف ي التأجيل الشاهد فسأل الشيخ قال لي يا شيخ إش ر ا ي ك في المسألة فقال الشيخ ذكر الإمام السرخسي في المبسوط وسمع له صفحتين وذكر الشافعي في الأمه فالذي فعله له ليس أنه أفتاه لكن سمع له ما يحفظ سمع له ما يحفظه من أكوال الفقهاء وسكت ليس هذا هو الفقه الفقه ه أن تستخرج الحكم الشرعي من كلام الفقهاء أن تفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم و ثم تفتي الناس بناء عليه هذا هو الفقه لا بد أن يكون عندك ذكاء وقدرة على ت ح ر ي ل المسائل وعلى التوفيق بين المتعارضات الجمع بين المتناقضات ونحو ذ ل ذكروا أن ياسب المعاوية كان قاضيا ف ا ق ب ل إليه رجل يشتكي إليه أن فلانا قد أخذ منه مالا وجحده ولم يرده إليه فنادى فلان الثاني تعال أنت يا أخي أخذت من الرجل ألف دينار قال لا يا أيها القاضي ما أخذت من ألف دينار ولا شيء هذا يكذب عليه ويدعي علي ما لم أفعل قال يعني أعطاك ألف دينار قال ما أعطاني ولا دينار يكذب عليه فقال الرجل ب ل ا ي ا س والله أعطيتها الألف دينار والله العظيم أعطيته قال أين أعطيته إياها قال عند شجرة في جانب البلد الشرقي منه قال تذكر الشجرة أنت قال يا شيخ لا شجرة ولا شيء كذاب ما أعطاني شيئا فقال إياس المدعي قال أذهب إلى تلك الشجرة لعلك قد يعني جعلت المال يمينا أو يسارا يمكن إذا رأيت الشجرة تذكره قال ي شيخ أذكر إيش يا شيخ والله الرجل أخذه مني قال ا ر ج ع للشجرة يمكن إذا رأيت شجرة تذكر فذهب الرجل وأجلس إ ي ا س الرجل المدعى عليه ج ل س ه عنده وأخذ إياس ينشغل بالتقاضي بين الناس ثم فجأة التفت على الرجل وقال أتراه وصل الشجرة أم ليس بعد قال لا الشجرة بعيدة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> صادق فقال له إياس آه يا خبيث يعني في شجرة قال ها قال في شجرة وجلست أنت يا تحت قال نعم لكن لا تعاقب إيو الله أني قد أخذت منه المال عند ت ر ك الشجرة هذا الذكاء يعني استفادة الناس منه هذا يوفق فيه الإنسان ذ ك ر ا أن الشيخ عبد الله بن حميد الله يغفر له كان قاضيا في القصيم وكان كبيرا في السن وكفيف أعمى يقولون في و م من الأيام ا ق ب ل إليه رجل يزعم ا ن ج ا ر ه ي ط ل عليه كلما سمع صوت في البيت جالس الرجل مع بناته وزوجته يأتي يطل وينظر إليهم فيا جار انتبه يا جار الله هديك وذاك الجار يعني كل مرة ما يتوب عما يفعل فذهب يشتكي عند القاضي قال يا شيخ هذا الجار فضحني و... يعني ا ت ع ب ن ي كلما طلعت في, الحو... في, في فناء المنزل ا ن ا وولادي بدأ يطل علينا فنادى الجار فقال أنت طل عليهم قال لا طلت عليهم ولا يعني ا ن ا ما في الدنيا بنات جميلات إلا بنات جاري حتى أنظر إليه فالتفت ابن حميد القاضي إلى المدعي إلى الرجل الذي يزعم أن جاره ينظر, ينظر, ينظر إليه. إليه وقال الله يهديك أنت لماذا تسيء الظن بجارك جارك هذا ا ن س ا ن طيب هذا هو كفيف شيخ تكلم قال جارك ا ن س ا ن طيب وإنسان تقي وإنسان حريص عليك فهو أحيانا يسمع أصوات في البيت غريبة ف خ ش ى أن يكون حرامي ا و يكون لص مع البنات ي... فهو يطل عليك مرارا حتى يتأكد أليس كذلك؟ قال ذلك الرجل إ ي والله يا شيخ نتأكد بس ليكون في حرامي ولا ف <تصفيق> قال يعني يا خبيث ا ن ت تطل عليه فاعترف هذا لي... لا... لا تستطيع أنك تقول ا ن الشيخ اكتسبه من سعته العلمية صح قرع كتاب ا ل ف ق ا ى إنما فطنة وذكاء إذا رزق الإنسان مثل هذه الفطنة والذكاء استطاع ا ح ي ا ن ا ً أن يحل بعض المشكلات ا و أ ح ي ا ن ا ربما أن يخرج بعض الناس من بعض الحيل من ألطف ما ذكروا أيضاً ذ ا عندكم مسئلة ترى ب س ت ق ب ل ه ا ولا أنتم مبسوطين على الوضع مستمع مستمع مبسوطين م ب س و ط ل ك هذا فرق ما بين الحيلة والتورية جميل ه و ط ب ع ا التورية هو ا ظ ه ا ر يعني أن يقول الإنسان ك ل ا م ا يفهم به الشخص الذي أمامه شيء وهو يعني شيء آخر مثل مثل ا لو تقول لي ح م د مثلا احنا الآن أذن العشاء مثلاً فتقول لي صليت العشاء فأقول اوه صليت والله ونقصد ا صليت المغرب أيه بهذا نوع من التورية أما الحيلة الفقهية فهي شيء آخر ط م ا تصير ا ن ت قيلها ب ا ل ل ف ومن داخلك أنت تعني المغرب أحسنت نعم أنا أعني المغرب لكن أتلفظ بشيء يوحي إليك معنا أنت تفهمه لكن على خلاف ما أريد ا ن ا من من ألطف ما ذ ك ر ه بالمناسبة على ذكر التورية والحلف وال وال وال أو الحيل ذكروا أن أبا حنيفة أيضا رحمه الله أ ك ب ل إليه رجل يشتكي أنه أعطى مالا لأحد طلابه ع ن د طلاب أبو حنيفة و ع ن د واحد من الطلاب شكله لطيف وطيب وجاء واحد وثق فيه وأعطاه مئة دينار يعني وديعة وسافر فلما جاء قال أعطني الوديعة قال لا ما أعطيتني شيء أنت كذاب ولا أعطيتني شيء فالرجل تعب ي ق ل يا أخي أرجوك وأنا فقير وعطيتك هذا المال ثقة فيك وأنك طالب عم قال لا ما ع ط ي ت ن ي شيئا فجاء عند أبي حنيفة يشتكي قال يا إمام أنا أعطيت الطالب فلان أعطيته هذا المال و... ولأن ج ح ن ي ويقول ما أعطيتني شيئا ا والله ما ا د ر ي ماذا أفعل وأنا الآن فقير ومسكين و... فقال له أبو حنيفة تعال لي من غد ثم لما جاء الدرس بالليل وحضر الطالب وجلس مع ا ل ك ت ا ب اللهم ص ل على محمد انتهى الدرس فنداها ب و حنيفة قال تعال قال نعم ق ا ل إن الخليفة قد طلب مني أحد طلابي ليعينه قاضيا وسوف يخلع عليه الخلع يعني يعطيها ملابس تليق بالقضاة وسوف يعطيه مراكب وسوف يعز ش ا ن ه فطلب مني أن يكون طالبا أمينا تقيا حسن الخلق موثوقا ولم أر أوثق منك من الطلاب فأنت عندك السعدات فأظهر التمنع قال لا ي شيخ الله المستعان أنا لا أريده وهو كأنه يعني لزم عليه علي يقولون فقال لا ب و حنيفة بل أنت إن شاء الله أنت طالب علمه جيد وينفع الله بك و أنت إن شاء الله أمين وأنت إن شاء الله ما حد يعني سمعتك طيبة عند الناس فوافق وفي نفسها أنه سينتقل من كونه طالب عادي إلى كونه يعني من من القضاة الذين لهم شأن ثم مضى وقال خلاص أنا بعد يومين أرتب لك الوضع فذهب ا ل ت ل م ي ذ ثم جاء من غد الرجل قال ها يا شيخ أقنعته أني ر ج ع لفلوسي فقال له اذهب ا ل ي ه وطالبه بمالك فإن جحده فقل سأشتكيك عند أبي حنيفة زين فذهب ا ل ي ه وقال ا ع ط ن ي مالك قال ما في ولا درهم ولا دينار وأنت ما أعطيتني شيء قال والله إذا ما رجعت لي أموالي سأشتكيك عند ا ل ا م ا م أبي حنيفة فقال لا لا لا ما في داعي يدخل أبو حنيفة في الموضوع طبعا هو ليش ما يريد الشيخ يدخل لأنه أمنه إيه لأنه بيخرب صورته عنده صح. فهو الآن لما يذهب أبو حنيفة الآن أمنه أنه ذكي وأنك أمين وأنك موثوق وأنك ما شاء الله عليك محبوب بين الناس و م ع ت ك طيبة فلما ي ا ت ي واحد يشتكي عليه سيضع علامة استفهام عليه. فقال لا, لا ما في داعي يدخل أبو حنيفة في الموضوع قال لا. ترجع لي فلوسي ولا والله أذهب أشتكيك عند أ قال فدخل ا ل ى بيته وأخرج له ص ر ة فيها المئة دينار قال خذ هذا معرك لا يدري أبو حنيفة بالموضوع ثم سكت أبو حنيفة والطالب سكت فلما مضى يومان وثلاثة أيام وأسبوع جاء عند أبي حنيفة الطالب قال يا شيخ أشوفك أنت عرفت عليه ع ن ي اني ا ص ي ر قاضي وبعدين شوفك سكت على الموضوع يعني هل هل الخليفة خلاص ما يريد يع أن يجعلني قاضية؟ و ق ا ل قد بدأ ا ل خ ل ي ف ة ا م ر آخر فخلاص يبدو أنهم عين وقاضي ذلك وطلع نفسه م ن فقدرة الإنسان يا جماعة على ا ن ه يبتكر ا ن صح التعبير يعني بعض الحيال لأجل استخراج ما عند الناس أحيانا ا م ا إذا كان الواحد ظالما أحيانا بل حتى العلماء أباحوا على ذكر التورية أباحوا الكذب باستخراج الحق إذا كان الإنسان يريد أن يصلح بين بين شخصين ا و أراد مثلا أن يستخرج حقه فكذب لأجل ذلك ا و أراد يعني من أنواع البيع مثلا هو البيع الظاهري إيش البيع الظاهري مثل مثلا أنا عندي مزرعة و ا ن ت يا ح م د رجل مسؤول كبير في الدولة فخشيت أنا أن تأتي وتعتدي على مزرعتي وتأخذها مني بالغصب فجئت و ب ع ت ه ا ظاهريا على مسؤول آخر فلما جئت أنت وقلت الأرض هذه تبع من قالوا لك لا هذه ما عليها لوحة مزرعة الأمير فلان ولا مزرعة الوزير فلان ولا مزرعة ظاهريا فقط هذا نوع من الاحتيال زي في البيع والشراء لكنه أيضا مخرج ل ا ج ل أن يدفع الإنسان الظلم عنه هذا أيضا من أنواع الحيل دعني أختم بحيلة لطيفة عملها أبو جعفر المنصور وهي حقيقة يعني من من ألطف ما ذكر ذكروا أن أبا جعفر المنصور أقبل إليه رجل يشتكي من امرأته ويقول ي ع ن ي ا ن ا زوجتي يعني أشك في أنها عندها علاقة برجل آخر وأنا كلما جئت البيت فإذا البيت في تغير فيه كذا فأشعر وهي تقول لي والله ما في أحد وأنت افتري علي و ا ن ت كذا فأنا يعني ماذا أفعل يقولون فلما يعني سمع منه ذلك لم يستطع أن ي ج ع حرسا على الدار لأنه ذ ا في حراس بيأتي هذاك وبيجد الحراس ويذهب و يريد أن أن يمسك الشخص الفاعل يقول فقال له تعالى من غد ثم ا م ر وخلط نوع من العطر نوع جديد غير موجود في السوق خلطوه له رائحة م م ي ز ه وقوية ولما جاء من غد قال خذ هذا العطر وقل لمرأتك إن هذا قد أهداه إلي ا م ي ر المؤمنين وهو عطر غال نفيس طيب الرائحة و ا ن ت ب ه و ح ر ص عليه وطرأنا حريص على هالعطار وعلم الخليفة أنها ستعطي عشيقها منه لأنها تحبه أو أنها على الأقل إ جاء بالطيبه منه صح. يقولون وجعل الخليفة شيئا منه وجعل بعض الحرس على مداخل المدينة هم كانوا في السابق يجعلون يعني مثل السور على المدينة قلعة وجعل حرسا على المداخل وقال إذا مر بكم رجل وشممتم هذه الرائحة منه اقبضوا عليها على طول <تصفيق> يقولون فلما مر يوم ا و يومان طبعا هذاك ر ا ح و قابلها وعطتها من العطر وتعطر فلما كان يوم ا و يومان فإذا ذلك الرجل يمره ببعض الأبواب لأنه لازم يطلع من المدينة يروح الأسواق ويرجع فلما دخل من أحد الأبواب شم فيه أحد الحرس قال فتعلق به قال منها العطر قال ما أدري هذا أنا اشتريت قال ف ذ ه ب به إلى أبي جعفر المنصور قال فأقر بما فعل حقيقة يا جماعة هذا الذكاء الدكتور. الذي يفعله إذا توفر عند الحاكم الذي يحكم بين الناس إذا توفر عند القاضي إذا توفر عند العالم الذي يفتي الناس إذا توفر يا أخي حتى عند الشيخ الذي يفتيهم لذلك ذكروا أن سفيان الثوري ك ق ن و ا كان جالسا فأقبل إليه شاب قال له يا إمام هل لزاني توبة شوف حتى في الفتوى قال فقال نعم له توبة والله غفور رحيم إذا رجع وأناب وتاب ثم ذهب يقولون فلما كان بعد قليل ا ق ب ل إليه شاب آخر قال يا إمام هل لزاني توبة قال ل ي س له توبة ا ل ز ن ة ما من توبة بل عذاب أليم وخلود في النار فالطلاب اللي عنده سأله قالوا لي يا شيخ يعني الآن الرجل يا أبا سعيد الرجل الأول تقول لا نعم له توبة والله غفور رحيم والثاني تقول عذاب ا ل ي م ليس له توبة فقال إن الأول قد جاءني وفي عينيه ندم وعلمت أنه قد وقع في الزنا وأنه تاب ومنيب فلا يجوز أن أقنط من رحمة الله الشرك من التوبة لو أحد من شرك وتاب من الشركة قبلت كيف ما يقبل من الزاني فقلت له إن له توبة أما الثاني فكان من أسلوبه وكلامه واضح أنه يريد بس ف ي توبة ولا ما ف ي توبة ف ي توبة إ ذ ا بيروح يزني بعدين يتوب آه. فعلمت أنه لم يقع في الفعل فلما علمت بذلك خوفته وعظمت الأمر عليه هذا هو الفقه يا جماعة في التعامل نفهم من كلامك عبد الرحمن الآن وهذه أغلب المشاكل دائم يتكلمون عنها بعض الفئات آه. آه. أنه يتمنون فصل القضاء وأن يبتعد القاضي عن الاجتهادات هل هذه تدخل ضمن الاجتهادات؟ ا ح س ن ت أحمد وهذا ا ي ض ا أمر مهم الآن في دعوة إلى أن يكون عن ما يسمونه بت ق القضاء. ن ن ي بحيث أن يكون هناك كتاب م ث ل ا ل ل ق ض ا ت كلهم من ضرب أ ح د ا فيغرم بكذا واحد ز ن ا بمرأة ن كان اختطفها فالعقوبة كذا إن كان ب رضى الطرفين فالعقوبة كذا إن كان كذا في ب ي ت ه العقوبة كذا مثل ما يسمى بالقوانين الموجودة الآن قانون فرنسي قانون بريطاني ا ل ى الآن موجود قوانين في عدد من الدول هذا لا يصلح لسبب وهو أن الحكم الذي تحكم به على الناس يختلف باختلاف أحوالهم واختلاف ظروفهم أحيانا يختلف اختلاف الإنسان الذي عنده شبهة واحد جاء وأخذ مالا بعدين قال لك ا ن ا أ خ ذ ت المال لأني مرة اشتغلت عنده وبعدين ما أعطاني فلوسي فجئت وقفزت في بيته و س ر ق ت لأن هذا بدال الفلوس الذي أخذ منه وأن لا تستطيع إذا كان القاضي لما تحدد عقله بأنظمة معينة واحد زي واحد ساوي ا ن أصبح لا يستطيع أن يجتهد الناس يختلفون في ذكائهم يختلفون في ا خ ل ا ق ه م يختلفون حتى في طبائعهم، أن ا ح ي ا ن ا في بعض بعض الناس حتى في ثقافته وفي عاداتهم وتقاليدهم تختلف الأمور في عظمها أو في خفتها أو نحو ذلك، فلا يصح أن تحكم مثلا بين البدو كما تحكم بين الحضر، لا يصح أن تحكم بين من عندهم قبلية شديدة أن تحكم بينهم كما تحكم مع غيرهم، صح قد تحكم في الحدود، س ر ق ة الزنا، شرب الخمر، ق ت ل ا ل ى آخر لكن ما تستطيع أن تحكم في غير ا ل ا ي ن تختلف باختلاف الناس هذه كان يعني حلقة اليوم قلنا بنخفف عليكم فيها يعني شوي نحرك عقولكم شوي الله يجزيكم خير إن شاء الله تحركت العقول إن شاء الله ي ج ز ي ك خير أنتم ا ي ض ا ً ح ب ه ا أسأل الله أن, أن نكون يعني حركنا أذهانكم أ ي ض ا وهي بلا شك يعني هناك كتب مؤلفة في ا ل ح ي ا الفقهية بالمناسبة وهناك ضوابط شرعية لها متى يصح ا ن يكون هناك حيل ش ر ع ي ة حيل فقهيه ومتى لا يصح ذلك الكلام فيها طويل لكن اليوم ح ب ب ن ا أ نعطيكم يعني خلطه سريعه في الموضوع اسال الله ان ينفعنا واياكم بما سمعنا وان يزيدنا واياكم علما وهدنا ت و ف ي ق إ ل ى لقاء آ خ ر ان شاء الله والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته ز و ن م س م س ك و ن ب د ا ل رب <تصفيق>